يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وَخَلَقَ منها زوجها وَبَثَّ منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا الله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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر الإخوة في الإيمان كتك خطبة هي يكوانزا يرمضاني يجما يكوانزا يرمضاني يموكهو نصم آية الله سبحانه وتعالى نقجكم بوشة كتك قرآن تقف إليوكو كتك سورة البقرة آية من ينبيل ثمانين نموجا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما نيوغبين إلى سيكو أنبايو ترجعون فيه إلى الله مترودش وقوى الله سبحانه وتعالى ثم توفى كل نفس ما كسبت كشى بعد قروري قوى الله عز وجل كل نفس اتلب وقوى يالي يليو إفاني نفسه وهم لا يظلمون والها وتظلمي كاتو كتك حساب أنبائي الله سبحانه وتعالى توافنيا maneno haya ayo wa ikhwa ni wasia wa mwisho wa Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an ni amri ya mwisho ya Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an ni aya ya mwisho ya kuteremka katika Qur'ani tukufu kutokana na maneno haya nikutokana na kwamba siku hii aliyoitaja Allah jaz, jalla wa ala si siku ya kawaida si siku ya kawaida tunayojua ambayo kila siku sisi twaimkia halafu ikifika magharibi twilalia siku hiyo hii ni siku tafauti hii ni siku ambayo Allah azza wa jalla ameisifu kwa sifa mbalimbali ndani ya Qur'an yaumun adhim niyo siku nzito kubwa يوم شديد نسيكو غمو يوم عسير نسيكو ambayo ina balaa na mambo magumu ndani يوم تتقلب فيه القلوب والابصار سيكو ambayo mioyo na macho itageuka siku تُدنى الشمس تدنى الشمس يوم القيامه من الخلق حتى تكون كمقدار ميل رواه البخاري ومسلم الله سبحانه وتعالى سيكيو وتلترمش جوا لتشوقا أنا Anasema mtume عليه الصلاه والسلام لتكون قريب ونواجه نوانadamu او نفيومبه كمقدار ميل ني كما قياسي chamaili moja Allah Sahaba aliyepokea hadithi hii Hakujua ni maili ipi anoi kusudhia mtume Ala salatu wa salamu Maili hii ambayo tuajua sisi ya masafa Au kuna maili nyingine ambayo Allah subhana wa ta'ala ayijua zaidi na mtume wake. Siku ambayo Macho ya watu yatakuwa Yanapija ya kuangalia kwa ukali yale yalioko mbele Haya kulia wala kushoto, Sauti zote zime Kinachosikika kutuwa kwa watu Fala tasma'u ila hamsa Unasikia pumzi peke yake watu wakivuta pumzi Majasho, yatakuwa kimiminika Etakuwa kama mito au bahari Majasho ya wanadamu siku hiyo Siku ambayo ni nzito Ayuhal ikhwan Toijua siku hii Lakini kutokumana na kwamba mwanadamu Hajikumbushi mara kwa mara hii siku Kwa haraka na kwa wepesi huisa Lakini ni siku ambayo يجتمع فيه الخالق والمخلوق نسيكو أنبايو الله سبحانه وتعالى مومبا أتكون لك كتانا نفيوم بيك فيوتي أليبو فيومبا حسا ونادامنا مجيني سيكو أنبايو يجتمع فيه الأولون مع الآخرين سيكو أنبايو وتكتاني عندنياك والي وكوانزا نوالي ومشو وتكتانا سيكو أنبايو يلتقي فيه القاتل والمقتول Siku ambayo yule muwaji na aliyewawa watakutana Siku ambayo yajtamiju fihi zalim wal mazlum Siku ambayo dhalimu na yule aliyadzulumi watakutana Yawmun yajtamiju fihi ilmaliku wal raia Siku ambayo mfalme na raia rayawaki watakonda kukutana Siku ambayo yajtamiju fihi raisu wal marus Yule raisi na wali Kini ya utawala wakia wato kukuna kukutana yauma l Siku hii, ayu alikwa. Ikiwa twa isoma, mara kwa mara ndani ya Qur'ani tukufu. Allahu ya siku hii katika aya nyingi. Yauman, yauman, yauman, kwa sifadzaki nyingi ndani ya Qur'ani. Suala ambalu na msingi tualizungu katika khutba ya jumaa kuanzia ya leo, ayu alikwa. Nikuwa sisi wanadamu, nani ya siku hii. <coughs> تتسماما بينها الله سبحانه وتعالى تكيوكاتك حاليا تتسماما جوية أرض المحشر يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفار سرابيلهم من قطران Waaksha hu juo hamonnar. Hii siku ambayo ardhi siku hiyo itakuwa sio hii ardhi ya kawaida tunayoyojua. suaala ayu walehwa ni sisi wanadamu tutafufuliwa tukiwa katika hali gani. kwa sababu, au sababu ya kuuliza suala hili ina kulijua, ni muislamu aanze kuipanga hali yake kuanzia hapa duniani. haijua siku hiyo ala ardhi mahsha juu ya ardhi ya kufufuliwa. Weo utafufuliwa ukiwa katika hali gani Bado ujafanyi isabu Bado ujenda peponi Bado ujenda motoni Ile ardhi ili Watu atakuwa natafautiana katika hali zao Kila moja atakuwa katika hali yake Na hii hali Inatoka na vile mwanadamu alivokuwa katika ulimengu huu Namna alivuishi Ndivyo ataka yomal kiyama Kwa hali hiyo أليف إليزة الله سبحانه وتعالى ندني القرآن أو أليف إليزة امتومي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن الرسول صلوات ربي وسلامه عليه حالي زي تكواني تفوت تفوت حالي زي تكواني حالي موجة نن يجيلني كن يمشاك شتان بين الحالين شتان بين ثرى وثريا Kutakuwa na tafauti baina kama tafauti iliyo baina ya mbiu na ardhi kati ya watu wawili. Huyo asifa iliyolekkea upande wa kulia na mwingine asifa imeelekea upande wa kushoto. Yule aliyekuwa katika dunia hii ameishi katika hali ya uwadilifu. Alikuwa na mamlaka amepewa madaraka amepewa humu natekeleza humu نما مملكه بين حاله وحال من كان جاير طاغيا ظالما تفتح عليك يوم المحشر يوم الجزاء يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم يقوم الناس لرب العالمين تفتح عليك هو اللي يكون نمويني أمبايا هكوا نموادلف بل كان جائران ظالما وباغيا هذي ويزي كوا ساو حالي زاو هذي وقوانزا قبل تجمواليزا قوانزا تفهم يا قوانبا كلا اليipe ومملاك ومملاك ومدارك توجوه حاليهك وما القيامة تكوا حدقان روى الإمام أحمد بإسناد صحيح لغيره عن سعد بن عبادة Radhi allahu anhu kal. kala wasallam, Sikizeni hadithi ya mtume alaihi salatu wa salam Akelezea hali ya kila kiongozi ambaya mepewa mamlaka na madarakat Kila masul Juhu dunia hii Atakonda kufufuliwa katika hali gani Hapa ayu aliku watunaya zungumza Nisikilize kwa makini Hatuzungumzi hali ya kuwa watu wa peponi au motoni Watu wanatafuta hisabu kabla ujapewa hisabu siku ambayo kana miqdaruhu 50000 sana kipindi hicho katika heka heka katika hiyo bala katika hiyo taabu wewe utakuwa katika hali gani ndio haya ambayo tunayozungumza ayu alikhwan kabla iqamati adawa, kabla nashri dawawin wa kabla iqamati almizan kabla mizani haijatundikwa kabla vitabu havijatolewa kabla hisabu Hajja simamisho na Allah, Rabbuna tabaraka wa ta'ala Kulu masuul, ayu alihua Anasema mtume alayhi salatu wa salam, Ma min amiri ashara. Hakuna yoyote ambaya takuwa ni kiongozi wa watu, watu kumi Hakuna yoyote ambaya takuwa kiongozi Masuul juu ya watu kumi Peke yake, hiyo ni minimum Sasa njeje wale viongozi wa watu elfu moja wale viongozi wa watu milioni moja Njeje viongozi wa watu milioni kumi, ishirini, hamsini Na zaidi Takuaji hali yao Mtu maina watu kumi peki yake. We ukiwa ni amiri Ma min amiri ashara. Hakuna amiri yoyote juu ya watu kumi Ila yuta bihi yauma ilkiyamati Ispokuwa ataletwa siku ya kiyama كيف حاله؟ مغلولاً اميبوى pingو اميبوى اميبوى pingو مغلولاً اميبوى pingو هذا حاله هكذا يحشر المسؤول يوم القيامة لا يفكه من ذلك الغل إلي pingو هيتفنوك هكذا يحشر المسؤول يوم العدل Ispokuwa ule uodinifu ali nao Fa inkana adilan fi dunia Hadithi ya mtu me mimi na elezea Inkana adilan fi dunia kama liku muodinifu duniani Pinguzi zitafunguka, Sasa takuwa ni mwanadamu wa kawaida anatambatamba tamba na yei ahangaika Tafuta hisabu yake Lakin inkana jairan Kama likuwa ni kiongozi ambaye ni zalim Kiongozi ambaye hakuwa awajali wale ambaye Ambao yei aliteuliwa kusimamia mamlaka yao na madaraka yao Na kuangalia hali zao kuangalia tabu yao, kuangalia mahitaji yao Huyo amekula nini, huile melala vipi na huyo ameamkaje Hakatha yakuno halul masul ya uman kiyama Vyo ambavu, sisi duniani leo tunaviendee mbio. Tunatoa hali na mali, tunatoa wakati, tunatoa kila tulichonacho Ini kutafuta masulia mbele ya Allah subhana wa ta'ala وإنك ففولي يوم القيامة مغلول وإنك ففولي يوم القيامة هذا كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي نوحى في حديث سعد بن عبادة الذي رواه أحمد في المسند سأكشفون لي وإنك ففولي أكيواني كتكوالي أنباؤ نيف ينغوزي إمام ينغوزي حاكم Ambaya likoni mwadilifu. Munajua pale katika ardi l-mahshar. Kama tulibu isoma hadithi sasahivi min hadithi yangladi rawahu al-Bukhari wa muslim kumbam tume alayhi salatu wa salam amethema tudna al-shamsu yom al-qiyama min al-khalq. Jua literemšu chini. Jua litashuka chini. Hili jua pale l-lipo sasahivi milioni nama milioni ya mail kuli li liku. Temperature kifika 30 natano, أربين أربين سبعة حمسين وتواوز كتمبيا نجا كلا موجة تفتبها لنداني أجيزيبي أجيفونيكي نليليجوع كسبابه ميالي يكي نتومع سساء ميالي هيو يتكواجه يوم القيامة أما فمتومي صلى الله عليه وسلم أنا سيما لترمشوي ليوي قدري ميل صوريشة أيها المسلم صوريشة أيها ندوغ المسلم وتكواجه كحاليغاني هيو ني أرض المحشر tusifanye mchezo tusifanye mzaha ni siku ambayo ni ngumu ay walikwa sasa yule ambaye alikuwa ni kiongozi muadilifu yakulu almustafa sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ni mashhuri nyenye moyo yote takriban ambayo hapo ndipo atakapokuwa huyu imam hiyo ni ardhu almahshar watu wanahangaika chini ya jua imam ambaye ni adil Allah subhanahu wa ta'ala kwanza malipo yake fi ardhi almahshar atakuwa chini ya kivuli sakafu yake ni arshul rahman Allahu akbar akiwa si imam yeye يوت أين يكون مصيره كيف يكون حاله في أرض المحشر يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن المقصطين عند الله على منابر من نور Wale watu waliokuwa ukua wadilifu duniani. Yuma القyama, wakishafufuliwa. Angalini, sikizeni kumakini, ayu walikwa, mjue faida ya al-radala, wal-insaf. Kuwa mwadilifu, namna itakavyo kuwa, nanamna hali itakavyo na namna thurufu, zi itakavyo, badilika. Inna hakika wale watu ambao ni waadilifu عند الله يوم القيامة سكويا قيامة وكشفوا فليوة وتكواجي على منابر وتكوى نجويا منبر من نور أمبازو زناتو كمانا ننور هاو مقصدين نواتو أين قاني أنا وإلي زي أمتمي صلى الله عليه وسلم سي لزيم أو إمام عادل أنا سيمة الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا نوالي أمباو ومفاني ودنيفو Fi hukmihim katika hukmu zao Wanaingia kila aina ya mtu ambaye na toho Wa ahlihim na watu wao Walikuwa waadilifu kwa watu wao, Watu wao hapa ni watu wako wa nyumbani Pia wanaingia Weo unakuwa mwadilifu nyumbani Mwadilifu kwa watoto wako Mwadilifu kwa watu wako Mwadilifu kwa jamii yako Kula ulai minal ahli wala ashira Aya ni maneno mazito wai walikwa kwa sababu wako watu wengi na wengi ambao hawana uadilifu kuanzia nyumbani atakuwaaje muadilifu akiwa nje watoto wamewabagua watu wake wamewabagua huyu anafanya hivi huyu anafanya hivi huyu ampa ya ho hakadha kaifa yakunu halu wamaulu na wale ambao kila yule ambaye amepewa mamlaka ya aina yoyote akafanya uwadilifu katika mamlaka yake hakupendelea huyu kwa ajili ya rangi hakumpende na yule kwa sababu yana saba na kabila wala hakumtakia huyu zaidi kwa sababu kwamba ywamjua na rafiki yake hakadha yakono halum yaum alqiyama hadithi hii amepokea imam ahmad katika musnad kwa lafzi nyingine وتكون جو يا ممبر من اللؤلؤين امبالذي ذلول بين يدي الرحمن وتكون مبليه الله سبحانه وتعالى مبليهك بما اقصت في الدنيا بسبب يا اولي العدل الذي وفى هه الدنيا هكذا ايها الاخوه هكذا ايها المسلم الكريم هي ديو يتكوا يكون حالي ambaye hakuwa mwadilifu manake alikuwa ni dhalimu hali yake inakuaje يوم القيامه hali yake Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza kwa mukhtasar katika Qur'ani tamko ambalo lilibebwa kila aina ya balaa na shida يوم القيامه wakiwa ni madhalim hali yao itakuwaaje waqad khaba man hamala dhulma hakika amepata يوم القيامه amebeba dhulma ya وهذا الذي لم يعدل في الدنيا هذا يحشر يوم القيامة في حال الخيبة والخسران أنففليه يوم القيامة كتك حالي الخيبة كتك حالي دوني حالي مبايا يو ذليلف ناكل أمبايا هكو ويزا كفاني ودليف وكلا أين سيكي ونقوزي بكيكي حتى يولي أمبايا اللي فيل كفاني ودليف نيباني ف وذلييف حتى قاتيا ووكذاكي أبناوا زيد موج. ثمصل الله عليه وسلم أكليز كيف يحشر الذي له أكثر من مراء ولم يح بين هنا ي زيد كن موجها كف وذليلف التففلي ووببي. قالصل الله عليه وسلم من كانت له رأتان رو الحديث رووااه الأربعة أصحاب السن. الاربعه من حديث ابي هريره والحديث صحيح باسناد على شرط الشيخين اسما متوم صلى الله عليه وسلم من كانت لهم امراتان يولي اباي انا واحده واثني ما نك نكو اندليا هي ني مينيموم wale ambao wana تعدد الزوجات انا واحده واثني نكو اندليا فمال الى akaelemea kwa mkemmoja kati ya wale wengine akawasahau akawazaini yeye akaelemea kwa mmoja kaifa yuhshar yawm alqiyama jaa yawm alqiyamati washquhu ma'il ankuja siku ya kiyama kifufuliwa angalieni hal kaifa yuhshar yawm alqiyama hadha sinf min alnas qala alayhi salatu wa salam washquhu ma'il naw pande wake mmoja Katika lafvi nyingine wa ahadu shikai hii, mai. Na upande waki moja katika pandezaki mbili hizi alizonazo, zita zimebeta. Kwa hivyo hiyo ni alama yomal kiyama. Ambaya atafufuliwa katika hali hiyo ujapewa isabu. hujaambiwa nenda peponi, hujaambiwa nenda motoni, unafufuliwa ukiwa shikku kama ili. wako moja umelemea, ume, umepeta na umepinda kwa sababu hukua muadilifu fi dunia. هل يمكنك أن يكون حاليا وناداما يوم القيامة نصنف يابيني أيها الإخوة ها فهين يقوانزا تميجوا شتان تميجوا فرق بين العادل وغير العادل سستوانقليه إلى تفوته اليوك يوم القيامة شتان بين المتواضع والمتكبر تفوته اليوك بين أيولي أنبائي المتواضع نايولي أنبائي المتكبر كيف يحشرون يوم القيامة أيها الإخوة almutawadi' yawm alqiyamah yule ambaye ni mtu anajiweka chini yule mtu ambaye ni kwa kawaida hana takabbur ala nas hana kujivuna wala kujigamba kwa watu kwa ajili ya nasaba kwa ajili ya rangi kwa ajili ya mali kwa ajili ya chochote ambacho allah subhanahu wa ta'ala aatahum min ni'mah kwanza yuhshar yawm alqiyamah marfu'an ana fufuli maneno anayosema صحابه سلمان الفارسي اكيممبيا جرير رضي الله عنهما وته وويلنا من المنن هؤلاء وانا مثل هذا لا يقوله صحابي عنا عن عقل ولا اجتهاد فلا بد ان يكون في حكم الرفع لانه من الغيبيات فلهو هي في حكم الرفع يكون يوله انا اففولي وكيل كان في الدنيا alkwa ni mtu wa يوم القيامه انا اففولي وكيو يكون جوتي الجمله هو متواضع يوم القيامة حالياك نكواجه يوم المحشر يوم المحشر أيها الإخوة يولئم توابين متواضع حالياك من يلزم تومي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من ترك اللباس تواضعا لله Yule, kuwa, yule ambaye amewacha kuvaa nguo ya mapambo Nguo nzuri ya mapambo Akaiwacha Kwa nini amewacha kuvaa nguo ya mapambo Kwa nini amewacha mapambo zina Katika lafu nyingine ya hadithi Amewacha mambo yote ya zina amekuwa ni mtu wa kawaida Nguo zake za kawaida kama wazile nguo za maskini tu za kawaida Ingawa ana mapesa na ana mapesa ya kununua manguo Ambayo ni mazuri zaidi Mantara kalibasan tawadu'an lillah yula takaywaacha mavazi ya mapambo mazuri ya ghani ya fakhri tawadu'an kwa ajili tawadu' lillah azza wa jalla wao yقدر عليه na anaweza kununua nguo za fakhri anaweza kununua nguo za brand ukiona ile nguo yake wewe mwenyewe utabiri pale umwa mkubwa utaki ama usitaki utajua huyu ana pesa ndivyo wanavyomkuana watu leo أموامك ومتوام بأي أجوهو يوانا بيسا أنقلاو أمتيك ونيلستيك هنا بيسا همنا سلام همنا سلامنا كلام مع السلامة لا نعرفك إذن هذا الذي تواضع لله في لباسه وهو يقدر عليه أسرى ممتومة صلى الله عليه وسلم دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في أرض المحشر ارض المحشر واتو الى ارضي ambayo watu wamefufuliwa kwa hesabiwa huyu ataitwa ala ruusi al-khalaiq ataitwa يوم القيامه kwa jina lake ya fulan ibn fulan ibn fulan akichukua mbele aalla subhanahu wa ta'ala hatta yukhayyirahu min hulal al-iman hatta yukhayyirahu min hulal يلبسها اتم تشقوا اتم الله سبحانه وتعالى اتقوا يا في تلك ذي حلل حلل الايمان الله سبحانه وتعالى Allah مخصوص يوم القيامة kwa watu zampoli hiki katika رافه داود في هذا الحديث من حلل الكرامه نguo ambazo zitakuwa ni nguo za karama nguo za utukufu nguo za cheo حله نيجمع ني مفردي حلل والحلة أيها الإخوة نقوم بمبعونا نتعلم عن إزار نرداء يا فخري هل يجوه هل يجوه كما تجد المناسبات أتعلم بيوم القيامة وكما تجد المحلة للكرامة وكما تجد المحلة للإيمان إذا كانت أجد المحلة أما المتكبر أيها الإخوة كيف يكون حاله يوم القيامة ثم صلى الله عليه وسلم أنا توليزيح حالي يوالي أمباوني متكبرين في الدنيا ولكو أنا كبر دنياني ولكو أنا جيبون دنياني ولكو أنا جيغامب دنياني يتكبر على الناس يفخر عليهم يرى لنفسه فضيلة عليهم يرى لنفسه إعجابا أنا ونقوم بنيمتو يقول يو مورا زيدي كلكوينجيني فسبب ي تيقت. كيف يحشر يوم القيامة اسمع إلى هذا الحديث النبويية شرييف. سكزين منهايا مزيت الخوا يعنا والسممومولي نكو بسسو كيف نماوق. أسمم تو عليه اسمات والسلام في الحديث الذي رووااه الترمدي من حديث ع الله بن عمر بإثناد صحيح أو بإثناد صحيح لغيرري. Asema muhtoma alayhi salatu wa salam yuhsharul mutakabbirun yawm al-qiyamah wale watu wa la wahum mutakabbirun wa la kibri yawm al-qiyamah wa tafufliwa fi suwari rijal Watafufuliwa tafufliwa kama mthanu wa chungu sura shepu yao ni shepu ya wanadamu lakini wao size zao ni chungu na waludu hadha kalam al-mustafa الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى المتكبر أيها الإخوة يوم القيامة يحشر كالذرق على ففلي وكما كما تشعر لكن الشيب يأتي من أدامه تعونا من أدامه يجينني ودود يوم القيامة يعلوهم الذل من كل مكان وذليل أنا وفني كأكتوق كل وفاند من كل حدب وصوق Udhalili unawafinika katika kila upande Yusakuna ila sijnin fi jahannam Tumi alaihissalatu wasalam anasema watu watuhawa katika hali hii ambayo ameitaja Katika hii hali ambayo ameileza mtumi alaihissalatu wasalam Halafu watachukuliwa yusakuna Sawkan Watachukuliwa Watapeleko kwa nguvu wataburutwa Wanapeleko wapi Ila sijnin fi jahannam watapelewa kwa katika jela iliyo ndani ya jahannam Yusama jela hiyo inaitwa jina lake bulas jina la jina la jela iliyo ndani ya jahannam jahannam ndani yake ina sijin kama alifala mustafa sallallahu alaihi wasallam hili ndilo jina lake wakishakuwa kule ndani yauluhum narul anyar watafunikwa kwa moto wa mioto Aniyar jam'u Nari ni moto sasa kuna moto wa moto na moto wa mioto ndio itakuwa watu sam hii min asarati ahli nar, tina ta khabal kinywaji chao wakitaka kunwa maji au wakitaka kinywaji cha aina yote kwa sababu ya kiu watapewa kinywaji ambacho kitakuwa ni zile damu na usaha na uchafu wa watu wa motoni wanapoadhibiwa wakichamka وان كم كان اوساها من دم زنامغيكا يله دمنا وله اوساه ديو ينakuwa كينوaji chao tume alayhi salatu wassalam nasema ursarat ahli an nar jina laki linaitwa qinat al khabal ndio itakaochukuliwa wapewe watu hawa wanywe al jazaa um min jins al hamal shaitan bain al mutawadhih fi ad dunya wa bain الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فوصيكم الله ونفسه بتقوى الله فقد فاز المتقون أيها الإخوة حالي إذنين لي أقول نتفوت يوم القيامة مبالي, مبالي زواته وقت نكوه مماليزيكا لكن إن شاء الله تعالى إذا احيان المولى سوف نتحدث عن بقيه الاصناف في الخطب اللاحقه ان شاء الله تعالى من هذا الشهر الفضيل ولا وengine ambao tulikusudia kuzungumzia inshallah tutakuja kuzungumzia katika darasa itakayokuja hali mbalimbali za watu ambao zimekabiliana huyo hali yake ni hivi na yule hali yake ni hivi huyo hali yake ni hivi na سؤالا مبالو حالفاي تلجكوليه كوامزاها أو تلجكوليه كوصحالي كلا موجة أيكم بوكسكهي اتففلي ونمنغان يوم القيامة قبله جامبيوة إما إلى الجنة وإما إلى النار كيف يكون حالك أمام الله تبارك وتعالى هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بصلاة والسلام عليهم ربنا تقبل منا انك انت سميع العليم وتب علينا ان كنت توابا رحيم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انك تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله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 وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صلَّيْتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد